صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أن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 وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَذِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا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 قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فادع لنا ربك يخرج لنا مما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 وَبُِبَت عَلَيْهِ مُذذَِّةُ وَمَسْكَنَةُ وَبَ أُ بِغَضَ بِم مِنَ اللهَّ ذَلِكَ بِأَنهُ كَانوا يَكفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقُتُلُونََّ بِّينَ بِغَير الحَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آممَنَ بِاللهِ وَالْيَوومِآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَن فَلَهُم أَجِرُهُمْ عِن دَرَبِّهِم وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِمْ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهِم وَلهُ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 مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ من وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله أكبر